بسم الله الرحمن الرحيم. قاصم <تصفيق> <تصفيق> من <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون منين إن شأن لزّع fe sayatihim am ba amma kanu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 kader وَأَنْجَئِ لَا مُوسَى dinner ni sunna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 فكبوا فيها هم والغانون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين لهم أخوه النوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما